بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصل السلام إلى النوفالي. وتوثيقه مبني على احد وجهين على اول وروده في تفسير علي ابن إبراهيم وفيه أولان عدم ثبوت انتساب الديباجة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 بوثاقة رواة تفسيره لم يحرز أنه خبر حسي فمن المحتمال أن يكون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 جريان أصالة الحيث في مثل الفاصل الزمني الطويل بين المخبر والمخبرعان احتمال ان المخبر ممن يبني على عديات الخبر الموثوق به وثانيا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 ولعظ عليه إن قول الشيخ عملت الطائفة بروايات السكوني محتملون لمعنيين الأول أن المراد بالرواية الرواية بالمعنى المصدري أي إخباره فعمل الطائفه باخباره توثيق لك وحينئذ فلا دلاله في هذا المساء على توثيق النوفلي لأن الطائفات إنما عملت بإخبار السكون لا بخبره كي يستفاد منه وثاقة الراوي عام. المعنى الثاني ان المراد في الروايه المعنى الاسمي وهو المروي اي الخبر ومعنى ذلك أن الطائفه عملت بالأخبار المنسوبه بالسكونين في كتب الحديث وحين إذن فمن المحتمل أن يكون عمل الطائفة لأخبار المسندات للسكوني بأحد ملاكات ثلاثة. الاول ان يكون الملاك في ذلك حجيه هذه الاخبار بلحاظ وثاقه رواتها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 وصف العاميه ليس مانعا من العمل بالخبار فاذا كان المقصود هذا فلا دلالته. على توثيق السكوني فضلا عن غيره فتحصل عندنا أن هذه الرواية وهي رواية السكوني غير تامة سنادان لعدم وثاقه موسى ابن عمران النخعي وعدم وتأقد السكوني والنوفلي هذا. تمام الكلام في الطائفة الأولى من طوائف الدالة على معنى الاستطاعات. دلالة ماذا؟ دلالة؟ قلنا سابقًا قد يقال دلالة تهكمنا ولكن لم تحدث السنة.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 عبد الرحيم لبصير حديث ثلاثة عبد الرحيم لبصير يعني القصير حديث ثلاثة دار تسعة من أبواب وجوب الحاج عن ابي عبد الله عليه السلام ساله حقص الاعور وانا اسمع عن قول الله عز وجل ولله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 بمراجعة المصادر إياً لا ذلك القوة في البدن واليتار قال فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع قال نعام وقع الكلام في ما هو المقصود باليسار وهنا تصوران الاول ان اليسار عنوان تشكيكي له مراتب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 موسرا ومستطيعا او بالنسبه لطالب العلم مثلا الذي لا يملك المال بالفعل وانما يعيش على راتبه الشهري المتواضع فلو كان الحج غير حرجي عليه فمقتضى ذلك ان يعد موسرا مستطيعا واما لو قلنا بالمعنى الثاني يسار عنوان وجودي وهو عباره عن امتلاك المال الكافي لنفقته ونفقت عياله حين ذهابه ونفقته بعد العود من الحاج فحينئذ يكون مساج هذه الطائفه اخاص من مفاد سابقتها التي حددت الاستطاعه بملكيه الزاد والراحلات ويؤكد ما ذكرنا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 ان قرنا بوثاقته سئل ابو عبد الله عن قول الله عز وجل ولله ما حج البيت هذا حديث واحد باب تسعة من ابواب وجوب الحاج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 سئل ابو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هل الناس اذا اذا كل واحد عنده زاد وراح لازم يروح الحي هل اذا لا ان كان من كان له زاد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 لقد هدفوا إذن فقيل له ثم السبيل يعني ثم السبيل في الآية سبيلا تطاع عليه سبيلا ثم السبيل قال السعة في المال إذا كان يبعضا ويبقي بعضا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 في الحال وقد يدعى ان من روايات هذه الطائفه الثانيه معتبره ذريه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 يمنعه هل يهوديًا أو نصرانيًا؟ يعني هو بكيفه يدخل؟ قسم اليهود أو قسم النصار يخيروه يعني، مو مجبور. قال يموت يهوديًا أو نصرانيًا. فقد يدعى أن هذه الرواية تفسر اليسار بعدم الاجحاف أي أن لا يكون إنفاق المال في الحاد. مجحفا به ولكن هذه الروايه مجرد ارشاد الى قاعدات نفي العسر والحرج ومفادها أنه يعتبر في استقرار وجوب الحج أن لا يكون الحج مستلزما بالعصر إما لحاجة أو مرض. أو منع سلطان وليست في مقام بيان حدود الاستطاعات كي تندرج في الطائفة الثانية التي حددت الاستطاعه باليسار الطائفة الثالثه يأتي الكلام على